فكيف إذا أصابتهم صيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا